آيات من موتي من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز السيد <تصفيق> <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنا أوحينا إليك كما ba one قَدْ قَصَصْنَا لَكُم مِّنْ أَنبَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا نُنسِيكُمْ مِنْ ذِكْرَى وَعَلَّمْنَاكَ وَلَوْلَا يَا رُسُلًا لَمْ قَدْ قَضَى عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُ رُسُلًا لَمْ نَقُصُّ عَلَيْكَ كَلَّا اللَّهُ مُوسَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَهُمْ سَكِتٌ مَا يَتَفَكَّرُونَ وَكَذَّبَ الْمَلَأُ تتيني ا اصولن مبشرين وامذرين لالا يكون الناس على الله يقضي و اللَّهُ الله عزیز حکیم خرسان بيريلوا مو بيريل لا الناس على الله يقول ما كان الله عزيزا حكيما لكن الله يكهد بما أنزل ليليك me إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا na kappaa kwa go قُلِ ٱللَّهُ قُلِ يَا أَفْرَادُ لَئِن يَكُنِ ٱللَّهُ قُلِ ما خالدين فيها أبدا، وكان ذلك. I'll yeah. عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القادة الى ما رسول Oh, mm -hmm. my mm -hmm. mm -hmm. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وتفعى بالله layang sipal na si لن يستنكف المسيق أن يكون عبد لله ولا الملائكة بفسعجروكم إليه جميعا <تصفيق> وما يتدب عن بابه هي ويتدب احجرهم اليك جميعا فأن الذين آمنوا وعملوا فضاء حقات بيوت يجب أجرهم ويزيدهم من فضل وأنما الذي تنكف وستبأ فيعلظهم، فيعلظهم عذابا أليما ولا يجدون له. ويله يا اي ما قد جاء كل برهان من ربكم وأنزل کیما <tries> Mhm <clears throat> mhm. <clears throat> بی ظلم در that mhm sakana na tai ni pala zo دار مثل عبدال اول <تصفح> ياكم أن تضلوا الله بكل شيء علي صدق الله هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال مضربها للناس لعلهم يتفكرون والله إن لهذا القرآن حلاوة وإن عليه لا صلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أكفله لمغدق وانه يعلو وما يعلو عليه وهكذا ايها الاخوة المؤمنون استمعنا وانصطنا في خشوع المؤمن وخضوعه الى ايات مباركات من كتاب الله تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد في مستهل شعائر صلاة الفجر من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بالمدينة القاهره